يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن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 الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعول فيها وهو معكم, أينما كنتم وهو, معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير والله بما تمنون بصير له ملك السماوات والارض له ملك السماوات والارض يولج الليل في النهار ويولج نهار في الليل يُولج الليل في النهار ويُولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور, عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما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 لا آمنوا منكم وأنفقوا لهم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعونكم لتومنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.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 نَمُوا أَبِكُم لَرَبِّ الرَّحِيم وَمَا لَكُمْ أَنْ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ أَنْ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 وكلا وعد, الله وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 قُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذلك هو, ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. نَقَتَ بِسْمِ النُّورِ كُمْ قِلَّةُ جُوَرَ رَأَكُمْ نُورًا يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ الَّذِينَ آمَنُوا غُنَانَقَتَ بِسْمِ نورا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم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 وَدٌّ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمُ هي هِيَ مَوْلَاكُمْ مَأْوَاهُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا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 ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، وَلَا أوتوا الكتاب من قبل، فقال عليهم الأمد، فقست قلوبهم. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من. 117. عليهم الأمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 118. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها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 وَتِيَارَ كَمَا ظَهَرَ فَالحَسَنَ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أولئك هُمُ الصديقون يَصْدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ عِندَ ربهم لهم أجرهم ونورهم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 يا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب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 لكي لا تسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم لا ما بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب كل مستكين فاخو الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن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 وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إِنَّ الله قَوِيٌّ عَزِيزٌ إِنَّ الله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذرريتهم النبوة والكتاب. ولقد النبوة والكتاب. فمنهم مهتد. وكثير منهم فاسقون فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وَقَفَّ فَيْنَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْإِنْجِيلَ ثُمَّ قَضَيْنَا عَلَىٰ أَتَتِ بِرُسُلِنَا وَقَضَيْنَا وآتيناه الْإِنْجِيلَ, وآتيناه الإنجيل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ارتدعوها وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ورهبانية ابتدعوها كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما غعوها حق رعايتها فآتينا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وكثير منهم فاسقون، يا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا اتقوا الله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 فالله وأن الفضل بيد الله يؤتيه بِيَدِ من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم